بسم الله ما لعنه الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره وناظر لله تعالى من شرور فساد أعمالنا ما يهدي له تعالى فلا مضل له وما يضل فلا هدي له والشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له والشر أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نصلح الحديث كتاب الله تعالى أحسن الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلع وكل بلع ظلاء كل الغلال التي في النار طفنا عند باب البقاع بعد حائط في الحاف في النفر. نبدأ نبدا محمد هيقرا ونعلق السلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان معي وأنا وقال حمله عبيد و وقالت بينما انا مضجع ان لدينا المؤمن المسلمه حدثتها المسلمه حدثت ما قالت بينما انا مضجعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلتي اضحبت فانسلت فاخذت ثيابا فيها ثياب بافيتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فستي قلت العم فلعاني فالتجعت معه في خبيلتي قالت وكانت هي رسولي صلى الله عليه وسلم يعتسلاني في البناء الواحد من الجنة حديث الأول حديث ميمونة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضجع معها وهي حائد أخذ العلماء من هنا جواز أن يضجع المرء مع زوجته في لحاف واحد والحديث الثاني عن ام سلمة رضي الله عنه الحديث الثاني حديث ام سلمة فيه الخميله يقول فانسللت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انا فيستي هي قالت في الاول فانسللت فاخذت ثياب حيضتي حيطه هنا بالكسر وليس بالفتح حيطتي فساءت الكلام عليها إن شاء. الخميلة هي القطيفة قيل الثياب أو الأسود من الثياب الخميلة هذا نوع من أنواع من أنواع الثياب قولها إن سللت أي ذهبت في خفية ويحتمل ذهابها لا خافت وصول شيء من الدم إليه صلى الله عليه وسلم يعني لما حاضت لما حاضت رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراش واحد قالت إن سللت يعني قامت خشيت أو ظنت أنه من الممكن أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الدم شيئا فقامت قال العلماء يحتمل أنها خافت صول شيء من الدم إليه صلى الله عليه وسلم أو تعذرت نفسها ولم ترى تربصها لا أرى أو تقذرت رضي الله عنه ولم ترى تربصها لمضاجعة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إيه أنها أصابها دم الحي أصاب ثيابها فتركت النبي وسلم في الفراش وقامت قامت خشية أن يصاب صلى الله عليه وسلم بدم الحي أو خافت ان يطلب منها الاستمتاع صلى الله عليه وسلم وهي على هذه الحالة التي لا يمكن فيها الاستمتاع يعني هي خلاصه الكلام انها خافت ان يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بدم الحيض او أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها وهي حائض معلوم أنه لا يجوز اتيان الح نحن عارفين طبعا مباشره الحائض اقسام جاوبت عليها في الامتحان اقسام مباشره الحائض ولا كان السؤال صعب؟ سهل يعني؟ كان الحديث عادي شرح تقول فأخذت ثياب حيضات أي يعني حالة الحيض أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض وهذا هو صحيح المشهور في ضبطها ليه حيضتي بالكسر وليس بالفتح ولكن القاضي عياد قال يحتمل فتح الحاء أي الثياب التي ألبسها في حال حيض وأنا أرى أن ليس هناك كبير فرق بينهم ليس بينهما كبير فرق يعني لو قلنا حيضتي كحيضتي لأن المراد أخذ الثياب المعدة لزمن الحيض، يعني كانوا بيحطوا السياد خاصة بهن، خاصة بهن، تلبس في زمن الحيض، هنا في إشكالية عند كثير من نساء، المرأة في بعض النساء تحاضط في ثياب، ولو لم تتلوث ولم يصبها دم الحيض، تخلع هذه الثياب ولا بد من غسلها، نقول لا، طالما أن الثياب لم يصل إليها الدم ولم يصبها الدم، فيجوز أن تصلي فيها وأن تفعل فيها ما تشاء. أما إن أصابها فيجد غسل المكان الذي أصابه دم الحيض. ولا يستلزم ذلك غسل الثوب غسل الثوب كله. لا يستلزم غسل الثوب كله. قوله صلى الله عليه وسلم أنا في هذا من الحيض حطي لو قلنا نفست نفست يبقى من الولادة والنفاس المعروف ولو قلنا نفست يعني حاضت يعني ويقال نفست ونفست في الولادة معها أما في الحيض يقال بالضم فقط بالفتح والضم يقال في الولادة أما إذا قلنا بالضم فقط فلا يعني به إلا الحيض أحكام الباب قول فيه جواز النوم مع الحائط والابدجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقات البشرة فيما بين السرة والركبة طبعا نحن تكلمنا عن المسألة دي بالتفصيل يعني وقلنا أنه يجوز روز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائط ما بين السرة والركبة ولا دون السرة والركبة قلنا القولين يجوز هو يباشرها فوق الصرة وتحت الركبة وقلنا إذا أمن إذا أمن ألا يصل إليه شيء من الدم يجوز له أن يباشرها ما بين الصرة الركبة ما عدا موضع الأذن عدا قال العلماء لا تكره مضضاعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق الصرة وتحت الركبة في بعض النساء تعتقد أن الحائض يعني إذا وضعت يدها مثلاً في ماء أو في غيره أو مثلاً ردة أن تذبح ودي مسألة مشهورة جداً عند النساء إذا كانت المرأة حائض تقول أن حائض لا أذبح هذا الكلام ليس عليه دليل أصلاً ليس عليه دليل أصلاً وهذا يعني مما ضر عليه كثير من عوام المسلمين كثير من عوام المرأة الحائض لا لا لها لها تذبح كما بعض الناس لك عشان تذبح لازم تاخد اذن جزار طب من الجزار خد اذن من مين واللي قبليه خد من مين هذا الكلام ليس عليه دليل اصلا ولكن الذي يحسن ان يذبح وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكره وضع يدها في شيء من المائعات ولا يكره غسلها راس زوجها او غيره من محارمها وترجيله يعني لان النبي وسلم كان ايه زي خمس سياتيف حديث عائشة كان يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم أو يضع رأسه في حجر عائشة وكانت ترجل شعره صلى الله عليه وسلم وكانت تغسر ولا يكره طبخها وغير ذلك من المصالح التي تقوم بها في البيت طب سؤرها طاهر أم لا طاهر إيه اللي طب عرقها طاهر عرقها طاهر وكل هذا متفق عليه بين أهل العلم في بعض الناس يعني عند شبهة فاعتزلوا النساء في المحيط يظن النزال هنا مطلق مطلق الاعتزل كما كانت تفعل اليهود فكانوا لا يؤكلون المرأة ولا يساكنوها ولا يضاجعوها كانت تخرج في بيت كده الوحدها الى ان تقضي مدة الحيض ثم تعود الى بيتها مرة ثانية فمعنى قوله تبارك وتعالى معنى قوله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيط يعني اعتزلوه وطأهم اعتذروا الوطأ نعم ممكن مسائل الاعتقاد نعم الاعتقاد من ناحية مخالفة اليهود ممكن من باب المخالفة من باع المخالفة مم. والله في فوقت تانية اظنك ممكن لا بأس بذلك. المرأة تأخذ ملابس خاصة بزمن الحيض لا بأس بذلك. ممكن تكون ملابس سميكة مثلاً. ملابس تمنع مزول الدم مثلاً في بغطية الملابس. ممكن تشد شيء على وسطها كما ذكرنا. كما ذكرنا في المرة الماضية. ممكن. وبيها ترجيهها وظهارات صبيها والانتكاء في حينها اطراء وقراءه القران في على عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي يوسف الله عليه السلام اذا تكثر يرمي الي وكان لا يدخل الخر البيت الا لحاجه الانسان عائشه ايضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت لحاجتي والمريض فيه فما أسأل عنه ولا إلا وأنا معرض وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل لا يدخل على علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجته إذا كان معرض. اذا كان رضي الله عنها النبي قالت كان رسول صل الله صلى من وهو مجاور, فأرسله وهو مجاور يعني معتكف وعنها ايضا انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلدني الي رقص وانا في حجرتي فارجله فرجله رقص وانا حالا وعنها ايضا قالت كنت ارى رقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حالا وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخبره من المسجد قالت فقلت اني حارب فقال ان حيطتك ليست في يدك وعنها ايضا قالت انا راي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخبره من المسجد فقلت اني حارب فقال ناولينها فإن الحيطه ليست في يدك أنا يعني بيان بيان أن المرأة إذا حاضت لا يحيض معها جميع البدن لا يحيض معها جميع البدن إذ الذي يتلوث فقط أو الذي ينهى عن مباشرته فقط هو المكان الذي يخرج منه الدم وطبعا هذا في جواز استعمال المرأة في كل شيء استعمال المرأة في كل شيء فأن يسلم كان هو معتكف، كان يخرج رأسه من معتكف صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانت ترجل شعره وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. ترجله يعني تسرحه وأحياناً كانت تغسله. في الرواة تاني هي فأغسله هو، يعني تغسل شعره النبي صلى الله عليه والآله وصحبه وسلم. فوائد المست من هذا الباب أن المعتكف إذا أخرج بعضه من المسجد أيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكاف يعني هاي أمور كلها إيه جائزة ولا تخل بالاعتكاف لا تخل بالاعتكاف طبعا أحكام الاعتكاف ستاتي في بابها إن شاء الله لان طبعا فيها يعني الاعتكافات فيها خلل في اشياء كثيرة جدا وبعض الناس يتجاوز يعني بعض الناس بتجاوز ممكن يبيع ويشتري وهو معتكف وكثير من الناس طبعا يعني يظن إنه هو يلبث مكثوا بعض الوقت في المسجد يسمى اعتكاف وتجده يخرج ويدخل طبعا يعني راحة معنى الاعتكاف في الخروج والدخول لان الاعتكاف يعني حبس النفس او لبث في المسجد لطاعه الله تبارك الله لطاعه الله تبارك وتعالى وناهيك بقى عما يحدث من خلافات داخل المعتكف بين الاخوه بعضهم ممكن أي مسألة خلافية تجد لإيه الدنيا تقوم ولا تقعد، مثلا قول الواحد لما يرجع الوراء ويشوف سلف الأمة كيف كان أرحم بعضهم بعضاً في مسائل خلافية ويعجبني كثير جداً الكلام الأم الشافع لما كان يخالف أحداً أو أحد يخالفه كان يمشي معه ويقول أفل يصرك أن نكون إخواناً وإن اختلفنا المعاني دي لأسف ضاعت ولذلك أنا أرى ضرورة التحدث بصفة دورية عن أن نحيي فقه الإئتلاف ونجتنب ونتكلم بصفة دورية أيضا أن احنا يجب علينا أن نجتنب الاختلاف والفرقة لأن الخلاف كله شر الخلاف كله وطبعا الخلاف ده سنة كونية قدرية وقعة على محال ولكن يلزمنا أن ندفع هذا الخلاف برضو بالايه بالسنة الكونية القدرية ندفع القدر بالقدر طيب لو رجل حلف أن لا يدخل دار أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، يحنث لا يحنث بذلك لأنه لي إلا بأن يعملها الحيل إلا إنه هو يقسم على شيء معين وعوز يقسم عليه فعلًا فيلف فضور في زي ما بيحدث كثير من العاوزين يجدوا دائمًا سهولة في مسائل الطلاق تجدوا يحتال على المفت ديفضور على المفت عشان يدي الفتوى اللي هو عاوزها، مش اللي هي اللي يدين اللي الله تبارك وتعالى بها لا اللي هو عاوزها وطبعا إذا يعني رأ المفتي أن هذا الرجل يحتال عليه لا يعني يعطي ما يريد ده يعامله بنقيض قصده يعامل بنقيض قصده زي مسألة برضو الإخوة كتير يعفيها لما واحد يسأله عن الطلاق يقول له أنا قلت الإماراتي أنت طالق وما كنت شخص يقول له أنا ما ن ما كان شف نيته طبعا عمره ما هقوله في نيته حتى الصريح، أنا أرى أن الصراح يقع في كل أحوال، حتى لو لم يقصد، يقع، الصريح، الطلاق الصريح، أما طلاق الكدافة فيه كلام، من ليف في الدور حول المستفدق، في بعض الناس يقول لي أنا قلت لها على طلاق بالتلاتة تبقى طالق لو خرجت من البيت، يا عاوز طلقها ثلاث طلقات، يقول لها عن اللي بقى عم الشيخ، إذا تعرف أنه كان قصد الطلاق، إنما لو قلت لك أن ييتك إيه، هيقول لك إيه، لا ده مقصودش عم الشيخ، ما مقصودش، حتى أحياناً أنا بضطر أحياناً أستحلفه، أستحلفه بالله إن هو فعلاً ما كان يقصد طلاق أملا وللأسف، للأسف مشاكل عجيبة جداً سألني سائل حصل شجار بينه وبين زوجته فطلقها قال أبوها بنتك طال حدث مشكلة ثانية قال أبوها بنتك طال حصل مشكلة ثالثة كان بقى بينه وبينها قال لا أنت طالب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 حبوا ايه يعني يقدروا مخرج قالوا له روح لفلان ده يعني لا يجيز الطلاق في وقت الايه الحيل فقلت له طب هي زوجتك في حاجه قال ما اعرفش إذا هم عاوزين له يجيب مخرج عشان ايه الحال الزوجات تستمر فقلت له زوجتك طلق ثلاثه وما ينفعش طبعا ده دوم لشه لكم فانا عاوز أقول ان احيانا الحيل في بعض الناس بيسال بحيل بيسال بحيل ثلاث قروء مش ثلاث شهور لا احنا إن... لا القرء الراجح حيض على الراجح ماشي ممتاز يا هو هو اللي طالما انتهت العدة وبانت منه بينونة صغرى يجوز لها ان غيره خلاص بقى هنعمل له ايه هو اللي فتره العده وبعدين هو عامل راجل بيطلق لي اصلا هل العلاج الطلاق الله عز وجل درج, درج في ال ال, ال... ال... الاصلاح كيف يعالج الرجل زوجته فالطلاق ده اخر درجات العلاج لما ييأس تماما من من تقويمه كذلك في هذا الحديث استح استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغير ذلك برضاها برضاها أنا ما كنت عاوز أقول الكلام ده إيش بالأمان العلمي لإنه بعض النساء ممكن تسمع كلام تيجي تروح بتو لاحظت الغد أسف علشان تبغى غسيل الجلبي أسف دي برضاها الطاعة في الفراش فضلت الطاع اللي واجب عليها في الفراش فقط. والوجه خاطر مستحب ولذلك الاو انماء تكلموا في قضية هل يلزم الرجل ان يأتي بخادمة بخادمه من ده بانها بقى تطبخ وتكنس وتسيق وتعمل حاجات دي ولا لا فلا يلزم الزوجه ما بالك بقى, بقى الزوجه التي تخدم يعني ام زوجها الناس معتقده ان خدمة ام الزوج واجب حتما ولا بد وطبعا قضاي دي قضايا في امتداد طبعا نحنا لو نطلق العنان في مثل هذه القضايا، إحنا بنشوف القضية اللي قدامنا إن في حماوات نصل للعفو العفيف، يعني زوجة الابن تحس أنها عايشة في جحيم بسبب حماتها في جحيم، والعكس بالعكس في ولكن دينا ندر جدا ندر جدا إن زوجة الابن تكون هي اللي ولكن في الغالب الحماء تكون هي متسلطة على زوجة الابن ولكن إحنا لو بند نحنا نرأف ليه هي معتقدة ان هذه المرأة أخذت ولدها من حضنها واستأصرت به لنفسه، ونظنه بأن هو كون إنه هو يتعايش مع زوجته بالمعروف ووفق هذه النبي صلى الله عليه وسلم تظن إن هو كذا بفضلها عليها، ونست هذه المسكينة أو نسى كثير من هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي كل ذي حق حقه، فالأم لها حق والاب لها حق والزوج لها حق كل واحد فيهم لحق مختلف عن حق الآخر. فالناس للأسف الشريف تخلق بين هذه الأمور. إذا كانت خدمة الزوج مش واجبها على المرأة، مش واجب عليها. طبعاً كان نفسي أقول شيئاً، لأن في نساء تستقسد. هتأول ما هت... مش هنسمعك. مش هنسمعك. مش هنسمعك. أما لو كان الأمور بقى بغير رضاها بغير رضا الزوجة فلا يجوز كما قلنا لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط ملازمة بيته فقط طبعا أنت بقى تستغل حاجة زي كده أعاوز أروح الدرس تبتش ما تقدرش تقول لك لا أصلا ما ينفعش ما سمعش كلامك تقوم رابطة <تصفيق> وتجميرها على خدمتك صح. طبعا الكلام ده أصحاب الدين ما عندهمش الكلام ده أنا لولا الإمانة العلمية والله يخلني مكنت أقولك الكلام لأن ده في العلم الشرعي لا تمنع إمام الله مساجد الله إذا خرجنا لطلب العلم الشرعي الواجب العيني الواجب العيني لا تمنع المرأة من من الخروج من لا تمنع المرأة من الخروج من البيت إلا أنت تعوضها بقى. أنت تقعدها وتدرس لها ودي مسألة نادرة صعب جدا إن الزوج الزوجة مع زوجته ولذلك أنا دايما أقول للإخوة اللي تخطب جديد ما تروحش تقول لي ده احنا عاوزين ندخل الجنة سوا نتعلم سأ ما عدش بحب الكلام ده بحس إنه كله في فيه, فيه كده مش عارف أحين بحس إنه فيه غش كده وتلليش هتخش الجنة عاوز تخش الجنة أنت لابد أنت تقوم تقوم من الألف إلى الياء بكل شيء لأن في الغالب المرأة بالرجل المرأة بالرجل في الغالب إلا ما شذ ونضر يعني نادر أنت تلاقي امرأة مستقيمة على الجادة تطلب العلم الشرعي وزوجها مش طالب علم والعكس ممكن يعني هو لو كان طالب علم ومجتهد من الممكن هو بيشجع أهل بيته وأهل بيته بيقلدون ولذلك انت لو خلل في أي بيت تعرف إنه بسببه الرجل أي خلل 90% المية من الخلل بيحس في بسبب الرجل هو بيطر يطلق العنان للمرأة مثلا في بعض الأمور ويغفل عن أمور كتيرة جداً يغفل ولذلك الأمور لابد إن كن إي فيها وسطية فيها وسطية ومن أراد أن يعيش في سعادة مهناء فعليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فمن عاش بالهدي عاش بخير ومات بخير ومن عاش بغير ذلك فلا يولمن إلا نفسه دور على أي مشكلة كبيرة أو صغيرة في أي بيت تجد الخلل من الرجل عصى الله تبارك وتعالى فعصى زوجته شز في قضايا شزت زوجته, زوجته. نشزت زوجته فالأمور محتاجة أن الإنسان يقف على نفسه كثيرا إن البيت قوامه على الرجل الرجال قوى على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقه من أموالهم، لذلك المرأة مثلا موظفة، نادر أو أن المرأة الموظفة تستكيل للزوج أو تلين أي مشكلة ممكن تحدث بينهم تستقسد، بخلاف اللي في البيت اللي أنت لك فضل عليها، وليك يدى عليها، صعب أو أنها تعلم إلا بقى أن أنت مكنش لك شخصية، إن المسائل أصبحت مقلوبة في زماننا. المرأة أول ما تخش تختبر الزوج لو كان طيب وعطوف وبتاعه بسمع الكلام بتبدأ هي تكون القوامة في إيديها ومن رحمة ربنا تبارك تعالى بنا انه ما خلاش العسمة في إيدي المرأة كان زماننا اتطلقنا تلت طلقات جملة واحدة في تلت دقائق على طول انت طالق ما تتعمل دايما بالإيه؟ بالعطفة فجعل الله عز جل العسمة في إيدي رجل إيه لأنه حكيم ويقدر يسيطر على نفسه ويقدر يملك نفسه عنده عند عنده الغضب. اشبح الحيض مطلقاً مطلقاً فأنا مش عايز كلامك. مطلقاً وليس في حلفي فاضل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ناويين الخمرة من المسجد خمرة اللي هي السجادة التي توضع. الصلاة عليه الذي الذي يتخذ بعض العلماء قال إن هو المكان الذي يخصص على للرأس فقط للرأس فقط ولكن خمره كلمة يعني تشمل هذا وذاك ولكن هي في المكان الذي يصلي فيه مصلي ك كسجادة تتخذ للصلاة هذا هذا أشمل هذا أشمل لماذا سميت الخمره بهذا الاسم؟ لأنها تخمر الوجه أي تغطي ومنه خمار المرأة خمار المرأة اللي هو إيه؟ والمغفر تسمى خمارة والعمامة تسمى خمارة لأنها تغطي تغطي الرأس, تغطي الرأس. كذلك الخمر, الخمر لأنها تغطي تغطي العقل ناولين الخمرة من المسجد قال لها ذلك صلى الله عليه وسلم يعني وهو في المسجد وهذا اختيار مين؟ قضع مش قضع من قضعيات قضعيات اختار ان هو انه كان في المسجد وقال لي ناوليني الخمرة فقالت إن اني حائط فقال ان حيطاتك ليست في لك اما من قرأ الفريق الثاني قال ان هي كان خارج المسجد وقال اعشنا وناوليني من من المسجد ففي رواية نقول صلى الله عليه وسلم من المسجد ناوليني الخمرة من المسجد فبدا الايه يعني ادخلي المسجد وناوليني الخمرة فقالت اني حائط فقال ان حائطك ليست ذلك طبعا هذا من الادله التي استدل بها جمهور العلماء على عدم جواز دخول الحائط المسجد هذا الحديث وهو هو نفس الدليل الذي استدل به الذين قالوا بجواز دخول المرأة الحائط في المسجد. هو هو الدليل نفس الدليل واحد. لو كان عدم دخول المسجد لو كان دخول المسجد غير جائز لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد. لا سيما في الرواة الثانية من المسجد ناوليني الخمرة. وطبعاً هذه معركة شدة جداً بين الجمهور وبين مين؟ مين؟ ابن حزم ابن حزم. أنا قرأت بحث ابن حزم وعملت في القضية بحث بقيت كلام ابن حزم قوي جداً لأن الأصل في المؤمن الطهارة أنه طاهر. المؤمن لا ينجز فإن أمنا عدم تلويس المسجد من دم الحيط وكانت المرأة تدخل المسجد لضرورة لضرورة لذلك ما تبقاش المسألة دخلين طالعين، لا لضرورة طلب العلم العيني مش الكفائي طلب العلم العيني مش الكفايه ضروري ينظر ينظر هل هيفوتها هيفوتها تعلم القران وهذه الايات ولا تستطيع حفظها لو قلنا ان هيفوتها هيفوتها وممكن يترتب عليها مفاسد وانا شايف ان مش هترتب عليها مفاسد تحضر حسب المصالح والمفاسد فاحنا طبعا نقول الواجب العيني هو ده اللي يلزم يلزم انها تتعلمه فإن كانت حائضا يجوز لها أن تدخل المسجد، ولكن تتحفظ، تحفظ. يعني تراعي المسجد ونظافة المكان، ولا تلوث المكان. ماهو ينظر هل خطبة الجمعة دية تلزمها؟ لا يلزمها إلا إذا كانت خرجت الاستفادة فعلا، ما هي قضيتنا في اخواننا أخوانا؟ إن إحنا مفيش البديل في البيت، ليه المرأة دائما تريد الخروج لطلب العلم؟ مفيش البديل في البيت، لو وجدت هاد البديل إيه اللي إيه؟ هندخل بقى في سكة تانية خالص لأننا ليه رأي في القنوات الفضائية أن الأخوات ما تفرغوش على المشايخ، لأن إحنا إحنا عندنا فضول إحنا عندنا فضول يعني بين البشر كلهم مش إحنا بس إحنا عندنا فضول لما مراة تسمع الشيخ الحويني الشيخ الحويني، تمان أول ما شوف الشيخ الحويني، ولا الشيخ محمد يا عقوب ولا الشيخ ولا الشيخ وسيم كده أمور كده طالع بغطرة وشكله حلو. معلش أنا أتكلم بكل صراحة يا أخوانا أصدادين هل يجوز لها أنها تنظر إليه أنت تعرف أنه بيحصل فتن في بعض البيوت بسبب كده والمرأة تبدأ تقارن زوجها بالشيخ اللي بيطلع تلفزيون. من إمتى وإحنا بنشوف المشايخ اللي بتتكلم كنساء من إمتى يعني بعضهن بيناقشني تقول لصنب أستوعبش أن لما يشوف الشيخ أو <تصفيق> تطلب أنت حارق بيصلي في المسجد إطلاء، حارق بيشوف الشيخ الأول وتا بنتستفيد إطلاء، تا تشوف الشيخ إتلا، وتأتي لها اللي خليك تحضر للشيخ من غير ما تشوفيه؟ تسمعين من غير ما تشوفيه؟ أنا بستفيد، خلاص، لأن أنت بدغلت نفسك، بدغلت نفسك، وأنا المرة الأولى هانظر إندشيخ، صح؟ ما عمره الوقت، مثلا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله المستعان. فبيحصل بيحصل مخالفات والله عز وجل قال وكل المؤمنات يغضدنا من أبصارين وإن كان نظر المرأة للرجل مش للرجل للرجال أخف وطأ من نظر الرجل للنساء أخف وطأ نعم بس أنا قلت لإيه للرجال وليس لرجل واحد بمعنى لو في مجموعة رجال بحيث أنها تنظر للجميع في وقت واحد ولا تحد نظرها إلى شخص اللي ممكن تكون في مجموعه رجاله وتبص واحد بعين